أما بعد فنحن مع الدرس السادس والتسعون من شرح المنظومة السفارينية للإمام السفاريني عليه رحمة الله في عقيدة أهل الأثر وكما عودناكم قبل أن نبدأ بالدرس نذكركم دائما بما مضى من الدروس فلقد تكلمنا في المرة الماضية عن المسألة الثالثة المتعلقة بالأرواح وهي هل الأرواح تتزاور أي أرواح الموتى تتزاور وتتذاكر وكذلك هل أرواح الأحياء وأرواح الأموات تتلاقى وتتزاور كما تتزاور أرواح الأموات فهذا يعني ما تكلمنا فيه في المرة الماضية وكما تعلمون أن الأرواح تنقسم إلى قسمين أرواح معذبة وأرواح منعمة أما الأرواح المعذبة فهي أرواح محبوسة في شغل شاغل بما فيه من العذاب فلا تتزاور فيما بينها ولا تزور غيرها إنما هي في عذاب مقيم كما قال الله جل وعلا النار يعرضون عليها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 رفيقة وحسن أولئك رفيقا فالمعية ثابتة في الدنيا وثابتة في دار البرزخ وثابتة في دار القرار ويحشر المرء مع من أحب ويحشر المرء مع من أحب فأرواح المؤمنين تتلاقى وتتزاور فيما بينها وتلتقي فيما بينها كذلك يعني جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أن أرواح المؤمنين يبلغها من أخبار أهل الدنيا من أخبار أهل الدنيا كذلك إذا مات الميت استقبله أهل القبور أي أهل الإيمان فيقولون ما باله لان فيقول هو عبد صالح ثم يقولون ما أخبار فلان فيقول, ع... فيقول عبد صالح ثم يسألونه عن فلان فيقول لهم ألم يأتكم أما قدم عليكم فيقولون لا فيقولون إن لله وإنا إليه راجعون سلك به غير سبيلنا أي ذهب به إلى النار فلو كان من أهل الجنة لالتقى به المؤمنون لالتقى, لالتقى به المؤمنون أيضا يعني ثبتت كثير من المنامات التي تثبت التقاء الأحياء مع الأموات تلتقط تثبت التقاء الأحياء مع الأموات ومع ذلك نقول بأن المرأي لوحدها لا تصلح لإثبات حكم شرعي فضلا عن إثبات اعتقاد لكن إذا كثرت المرأي إذا كثرت المرأي والرؤى الصالحة فإنها مما يستأنس به به ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أرى رؤياكم قد تواطت على أنها يعني ليلة القدر في العشر الأخير في العشر في العشر الاخير في العشر الأوائل من رمضان فلما كما يقول أهل العلم تواتأت رؤى أو رؤيا المؤمنين على تلاقي الأرواح وتعارفها كان ذلك مما يستأنس به ويصلح للإستشهاد. لا أنه أصل بذاته. لا أنه أصل بذاته. إنما الأصل كما قلنا لكم هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة في هذا المقام. الثابتة في هذا المقام. كذلك قال الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ولذلك يعني ورد في الأحاديث أو في التفاسير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها كذلك ذكرنا لكم يعني قولا في تفسير هذه الآية وخلافا بين أهل السنة والجماعة أن بعضهم يعني رأى أن الوفاة وفاتان, وفاتان ومن هذه الأقوال كما يعني ذكر يعني شيخ الإسلام من تيمية و رجح هذا المعنى وهو أن الوفاة تكون واحدة بعضهم قال وشيخ الإسلام من تيمي يقول الوفاة وفاتان وفاة النوم ووفاة ماذا الموت ووفاة الموت ثم بعد ذلك يرسل الله عز وجل هذه الروح التي توفيت في النوم ثم يقبضها وما لم يقيم عليه رحمة الله إلى أن الممسك والمرسل كلاهما المتوفى وفات النوم كلاهما المتوفى وفات النوم فمن استكملت أجلها أمسكها عنده فلا يردها إلى جسدها ومن لم يستكملها يعني أجلها إلى إلى يعني أقصد يعني الـ الـ الـ الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام بن تيمية هو هذا يعني هذا القول والقول يعني أن الوفاء عنده واحدة وابن القيم عليه رحمة الله ذهب إلى أن الوفاء وفاتان ذهب إلى أن الوفاء وفأتان هذا ما ذهب إليه القيم خالف يعني شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا القول أيضا تكلمنا عن مسألة يعني الرؤى وتواتر الرؤى بالتقاء الأرواح وأن هذه الرؤية يعني تكون حقيقة بالتقاء أرواح الأموات مع أو أرواح الأحياء مع أرواح الأموات وليست كما يقول بعض الصوفية أن هذه ليست برؤى وإنما حقيقة يلتقون وهم في يعني وهم أحياء أو وهم مستيقظين ويقولون هذه المسألة تأتي عن طريق الرياضة عن طريق الرياضة ويقصدون بالرياضة هو العبادة كثرة العبادة وكثرت الصيام وكثرت الذكر فتنكشف أمامهم الحقائق فااا يعني تلتقي عندهم هذه الأرواح أو تطلع هذه الأرواح على الغيب. عند الصوفية تطلع هذه الأرواح مباشرة عند من تطلع على اللوح المحفوظ أما أهل السنة والجماعة فيقولون هذه الأرواح تلتقي مع أرواح من؟ أرواح الأحياء وهم نيام تلتقي مع أرواح الموتى تلتقي مع أرواح الموتى ويكون هؤلاء الموتى قد يعني اطلعوا على بعض الغيب فيطلعونهم لا أنه يعني كما يزعم هؤلاء الناس أنه بالرياضة والعبادة يصل هذا الإنسان إلى علم الغيب ويطلع على اللوح المحفوظ وكما ذكر مقيم عليه رحمة الله لا شك أن الرياضة أن العبادة وتعامل مع الله عز وجل يعني أثر وتأثير في الرؤية اثر وتأثير في الرؤية فلقد ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا فكلما كان الإنسان صادقا يعني في حياته وفي معاشه وفي تعامله كذلك تصدق رؤياه وهو نائم ولذلك تصدق رؤيا المؤمن لم يبق من بشرات النبوة إلا الرؤيا الصالح يراها المؤمن أو ترى له فتتحقق وتقع كما كفلك الصبح فهذا من البشريات النبوة وذكرنا لكم يعني كلاما وفوائدا عن الرؤى وأن أكثر الرؤى كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله الحاصل من الناس إنما هي حديث نفس أكثر ما يرى الناس في المنامات أكثره حديث نفس وهذا الحديث النفس إما أن يكون يعني موافق للواقع وإما ألا يكون موافق الواقع فقد يرى بعض الناس يعني بعض الرؤى وتتحقق هذه الرؤى لكن يعني كثرة ما ينشغل هذا الإنسان بهذا الشيء لعله يصل إلى نتيجة صحيحة فتكون رؤيا يعني قريبة من التحليل قريبة من التحليل كإنسان يحلل يعني يحدث أمامه حدث فيحلل هذه يحلل هذه الأحداث يقول سيحصل كذا وسيحصل كذا فقد يرى الإنسان هذه الرؤية حقيقة يراها ماذا يراها في المنام فيرى أنه قد وقع كذا ووقع كذا ووقع كذا وفعلا بعد فترة يقع الذي را ومع ذلك لا تعد هذه رؤيا وإنما تعد ماذا تعد حديث نفس وباقي ما باقي كما يعني ذكر أهل العلم هو ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرؤى ثلاث الرؤى ثلاث إما أن تكون حديث نفس وإما أن تكون رؤيا من الرحمن وإما أن تكون حلم من الشيطان وأما رؤية يعني الرؤ الرؤية التي من الرحمن فقلنا بأنها تنقسم إلى عدة أقسام أي الرؤية الصحيحة التي يراها الإنسان وهي التي التحقق تنقسم إلى عدة أقسام القسم الأول إله ينقيه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد في قلب العبد وهو كلام يكلم به الرب والرب عبده في المنام كما قال عبادة المصام رضي الله عنه و غيره القسم الثاني مثلا يضربه له ملك الرؤيا الموكل به إذا ليس يعني تفسير الرؤى كله يعني بالأمثلة التمثيل هو جزء من الرؤيا فقد يكون إلهام قد يكون تكون هذه الرؤية إلهام من الله عز وجل وبالتالي الإنسان يفسر الرؤيا كما هي وقد يكون الإنسان يرى في المنام الشيء بالتمثيل يعني يمثل له ملك الرؤيا شيئا ب التمثيل كما رأى الملك سبع بقرات سمان أكلهن سبع عجاف وسبع سمبولات قضر وأخرى يابسات النوع الثالث من الرؤى التقاء روح نائم بأرواح الموتى من أهله وأقاربه وأصحابه وغيرهم, وغيرهم وهذا يعني كما ذكر شيخ الإسلام من تيمية أن رؤية الأموات حق وكلامهم حق لأنهم من دار الحق وليس من دار الكذب ومن هذه الرؤى الصحيحة ومن أقسامها عروج روحي النائم إلى الله سبحانه وتعالى وخطابها له ومن هذه الرؤى الرؤى أيضا الصحيحة دخول روح هذا النائم إلى الجنة ومشاهدتها غير ذلك فالتقاء روح الأحياء مع روح الأموات نوع من أنواع الرؤية الصحيحة التي هي عند الناس من جنس المحسوسات من جنس المحسوسات فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد وتكلمنا عن السيد بأنه الحليم وقيل الذي لا يغضبه يعني او لا غلبه غضبه وقيل الرجل الجليل وهو كله متحقق في رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا الخلاف يعني في إطلاق السيد على الرجل العظيم وقلنا بأن الصحيح أنه يجوز إطلاق السيد على من على الرجل العظيم لقوله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوا حينما يعني جاء سعد وكان مصاب رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوا قوموا إلى سيدكم فأنزلوا فيجوز اطلاق السيد على الرجل العظيم الرجل الصالح يطلق عليه اسم السيد فكل ما ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب القبول به لا كما يفعل بعض المتأخرين وبعض أهل البدع حيث جعلوا عقولهم هي التي تحكم ويقولون يعني نعرض هذا الأمر على عقولنا وكما قلنا لكم أن هؤلاء ينقسمون إلى قسمين الفلاسفة الزنادق الكفار الذين يقولون نعرض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على عقولنا فما قبلته عقولنا قبلناه وما لم تقبله عقولنا ولو كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردنا هؤلاء بلا شك كفار خارجون عن ملة الإسلام إذ لم يجعلوا قيمة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعلوا القيمة لعقولهم فقط وبالتالي أنه لا فائدة من إرسال الأنبياء لأن العقول هي التي تقبل وهي التي ترفض وفي مقابل مقابلتهم ومقابلهم أهل البدع وأهل الضلال الذين قالوا نعرض هذه الأحاديث على عقولنا فما وافق عقولنا قبلنا وما لم يوافق عقولنا قطأنا الناقل يعني الفرق بينهم وبين الفلاسفة أن أولئك ردوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولو صحت أسانيدها ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم معهم مباشرة كما يقول الزنديق المارق الكافر المرتد حسن الترابي يقول أنا لا أقبل أنا أقبل كلام الطبيب الكافر ولا أقبل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يتكلم عن حديث الذبابة كان يتكلم عن حديث الذبابة فيقدم كلام الطبيب الكافر على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يعني حقيقة أكثر حقيقة أكثر من يعني أكثر من الشيوعيين فلقد شاهدت لأحد الشيوعيين وكان من أهل العلم وأهل الاختصاص ليس زنديقا كهذا الزنديق قال يعني أردت أن أكذب القرآن فقرأت قول الله جل وعلا ويسطبهم الدباب شيئا لا يستنقضوه من ضعف الطالب والمطلوب قال فجئت بشيء من الطعام وجئت بشيء من الدباب ثم وضعته تحت المجهر حتى أكذب القرآن وأبين للناس كذب القرآن فرأيت الذباب حينما يقع على الطعام قبل أن يرفعه يضع عليه مادة كيميائية فيتغير هذا الطعام إلى مادة أخرى لا ترجع إلى المادة الأولى تماما كما لو وتيت إلى مثلا إلى الخشب فأحرقته فيتحول هذا الخشب إلى ماذا يتحول إلى رماد فكذلك هذا الذباب حينما يعني يضع أو قبل أن يصب شيء أو يأكل شيء يضع عليه مادة كيميائية فيغيره إلى مادة أخرى. قال فشاهدت ذلك بعيني وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده مجهر ولم يكن عنده هذه التكنولوجيا التي يعني تكلم بها يعني التي موجو اللي هي موجودة الآن وبالتالي علمت أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا وقال وأنا الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هذا شيوعي وشاهد قعيني لأنه من أهل العلم فكيف يعني فأأن للتراب وغير التراب أن يستطيع يستطيع أن يصل إلى هذه الحقيقة ويستطيع أن يصل إلى فهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في أن ينأي حدكم فليغمسه ثم ليطرحه فإنه يتقي بأحد جناحيه ماذا بأحد جناحيه ففإن في أحد جناحيه الداء وفي أحد جناح جناحيه الدواء فيتقى بجناحي الذي فيه هذا الكلام لا يستطيع الترابي وغير الترابي أن يصل له لكن يصل إلى هذا الكلام الشيوعيون وغيرهم الذين درسوا الكيمياء ودرسوا الأحياء ودرسوا هذه المواد لكن غيرهم سيبقون زنادق أما هؤلاء فقد بحثوا وأسدموا وأسدم أمثالهم الكثير والكثير ووقفوا أمام إعجاز القرآن وأمام إعجاز حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مقابلهم كما قلنا لكم أهل الضلال الذين كانوا يقولون نعرض هذا الحديث على عقولنا فما قبلت عقولنا قبلنا وما لم تقبله قالوا خطأنا الناقل خطأنا الناقل وكذبنا الناقل ونحن نقول لهم يعني كما قال أهل السنة والجماعة أن رسول الله وصلى الله عليه وسلم الرسل من قبله جاءوا بمحارات العقول ولم يأتوا بمحالاتها يعني جاءوا بما تحار منه العقول بما تحار منه العقول ولم يأتوا بما تحيله العقول يعني بما يكون مستحيلا وكل ما لم يقبله العقل وكل ما لم يقبله العقل فهو أحد أمرين إما أن يكون خطأ في النقل وإما أن يكون خللا في العقل وإما أن يكون خلل في عقل السامع يعني في عقل سامع فإذا صح النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه سيكون خلل في عقل من في عقل المستمع في عقل المستمع ولذلك المؤمن يعني دائما يسلم وما كان مؤمن كما قال الله جل وعلا وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي يكون لهم الخيرة من أمرهم ولذلك قال الله جل وعلا ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما وعده الله عز وجل بالنصر ووعده بالمئية قال كلا إنني معكما أسمع وأرى, وأرى فحينما يعني ثراء الجمعان وكان البحر أمامه والعدو من خلفه قالوا يا موسى إنا مدركون قال كلا إن معي يا ربي سيهدين لأنه يعني أيقن أن الله عز وجل معه فإن الله عز وجل وعده إذا وقف مع الحق ووقف ضد فرعون فإنه سيكون معه ولذلك معية الله عز وجل مع كل إنسان يقف في صف الحق قال صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك فالمعية التامة تكون مع العبودية التمة والنصر التام يكون مع العبودية التامة ولذلك يعني جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بثلاثة أصول ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وهذه الأصول عليها مدار الخلق والأمر والسعادة وهذه الأصول الأصل الأول الذي ذكرناه لكم هو إثبات التوحيد والصفات والقدر وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه وهي القصص التي قصها الله تعالى على عباده والأمثال التي ضربها لهم الأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة وبيان ما يحبه الله عز وجل ويكرهه الله عز وجل والأصل الثالث يتضمن الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار والثواب والعقاب هذه الأصول الثلاثة هي مدار يعني عليها مدار الخلق والأمر والسعادة والفلاح وهذه لا سبيل إلى معرفتها العقل وإنما معرفته يتم عن طريق ماذا عن طريق النقل يتم عن طريق النقل وهي يعني بمعنى أنها تأتي من جهة الرسل عليهم الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام ومن هذه الأمور التي يعني يجب على الخلق الإيمان بها هو يعني درسنا في هذا اليوم وهو شرط الساعة وعلاماتها الدال على اقتراب اقترابها ومجيئها فنحن قد أنهينا الكلام عن الروح وما يتعلق بالروح واليوم بإذن الله جل وعلا سنتكلم عن علامات الساعة علامات الساعة سواء علامات الكبرى أو العلامات الصغرى ونتكلم يعني في أول فصل الأدلة على أشراط هناك أدلة على أشرات الساعة هنالك أدلة على أشرات الساعة قال الله جل وعلا اقتربت الساعة اقتربت ساعة وقال الله جل وعلا فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي جاء علاماتها وجاءت أماراتها والأشرات واحدها ماذا واحدها شرط واحدها شرط. الإمام البغوي عليه رحمة الله قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة يعني من علامات الساعة قدوم أو خروج النبي صلى الله عليه وسلم وقدومه بهذه الرسالة قال الله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب وقال الله جل وعلا هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون والآيات يعني في علامات الساعة والآيات التي تتكلم عن الساعة كثيرة جدا والأحاديث لا تحصى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة لكن بعض الناس قد يسأل ويتساءل يقول يعني كيف تكون الساعة قريب مع أن الله عز وجل عندك هذا الكلام قبل أكثر من 1400 سنة أكثر من 1400 سنة ومع ذلك وما يقول الله جل وعلا وما يدريك لعل الساعة قريب، فهذا كلام كثير من الناس يعني يتساءل كيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة والآن يعني صار لنا أكثر من 1400 وأربعمائة سنة ومع ذلك الساعة لم تأتي لم تأتي فالعلماء لهم يعني تفصيل وجواب يعني في قضية اقتراب الساعة وأثيان الساعة بغتة ف. يقولون يعني الشيء إذا كان له أجل إذا كان له أجل يعني إنسان مثلا ولنقرب لكم يعني عمره مثلا مئة سنة عمره مئة سنة مضى من عمره سبعين سنة كم يعني بقي من عمره مثلا لو علمنا أن عمره مئة سنة سيبقى من عمره ثلاثين سنة فنقول اقترب ماذا اقترب إلى أجله فتقاس المسألة لا تقاس يعني باليوم واليومين وإنما تقاس بماذا تقاس بما مضى من العمر يعني مضى أكثر العمر وبالتالي اقترب الإنسان من الأجل إنسان مثلا يريد الذهاب مثلا من إربد التي نسكن فيها إلى عمان فبعد أن يقطع مثلا ستين كيلو مثلا ويبقى أمامه عشر كيلوات فيقول اقتربنا لمدينة عمان أو اقتربنا لمدينة الزرقاء أو اقتربنا لمدينة معان حسب ماذا؟ بحسب اقتراب قد يكون هذا الاقتراب يعني قد مثلا عندنا مثلا إربط في الشمال والعقبة في الجنوب فيقطع الإنسان 200 كيلو أو 300 كيلو ويبقى 50 كيلو فيقول اقتربنا من ماذا؟ اقتربنا من العقبة ومع ذلك وبقي له للعقبة 50 كيلو متر فيقول اختربنا من عقبة فالقرب والبعد كما قال أهل العلم يقاس بما مضى من الزمان الأول بما مضى من الزمان الأول وبما تبقى من الزمان المقبل مقارنة مع ما مضى يعني مضى أكثر من عشرة أو عشرين ألف سنة وبقي مثلا ألفين سنة ومضى ألفين سنة فيقاس يعني بهذا القياس ولا شك أن أكثر الزمان مضى ولم يبقى إلا القليل على هذه الدنيا حتى يعني العلماء الكفار يعني الآن في هذا الزمن يتكلمون أنه أن الساعة اقتربت وأن البراكين والأرض يعني الكرة الأرضية على وشك يعني على وشك الانفجار البراكين فيها ويقولون بأن هنالك بركان عظيم يعني تحت ولاة الأرض كاليفورنيا أو في أو يعني يعني منطقة يعني يتوقعون حدوث زلازل عظيمة ويتوقعون حدوث براكين عظيمة ويقولون بأن الكرة الأرضية يعني عمرها صار قصيرا حتى العلماء يعني علماء الجلوجيا يتكلمون بهذا الشيء والله جل وعلا يعني قد ذكر هذه الأمور قبل يعني هؤلاء بكثير قبل هؤلاء بكثير على رسائنا الرسول صلى الله عليه وسلم بل على الرسل السلة الرسل جميعا كما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما من نبين لو حذر أمته الدجال لو حذر أمته الدجال فكذلك يعني هؤلاء وصلوا بعلومهم يعني البسيطة أن هذه الأرض لها عمر معين لها عمر معين كما يعني بيقولون بأنها قد ابتدعت ولها بداية فكل شيء له بداية سيكون له ماذا سيكون له نهاية, سيكون له نهاية ولذلك يعني حينما يعني يكون الشيء قريب جعله الله عز وجل كيوم غد كما قال الله جل وعلا ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال الله جل وعلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي من حيث أنس مرفوعا وعثت أنا والساعة كهاتين وعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى وفي الصيحين حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تل الإبهام وعث والساعة كهاتين وعث والساعة كهاتين أيضا في الصحيحين يعني الصحيح البخاري صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه ما, ما قولنا مرفوعا مرفوع يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجلكم في من مضى قبلكم إنما أجلكم في من مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب العشاء يعني لم يبقى كما يقال إلا تالي النهار لم يبقى إلا تالي النهار يعني ما بين المغرب وما بين العصر والمغرب وفي لفظ إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس ولذلك يعني كما يعني ذكر أهل العلم يعني إذا كان يعني أمر الساعة شديد وحولها يعني مريع فلذلك كان يجب الاهتمام بعلامات الساعة وأمارات الساعة وأشراط الساعة ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الكلام على أشراط الساعة وأمارات الساعة وأخبر عما يكون بين يدي الساعة من الفتن من الفتن البعيدة والقريبة وحذر أمته صلى الله عليه وسلم منها حتى يتأهبوا لتلك العقبة الشديدة إذا كان الأمر شديد والطريق شديد دائما تحذر من أمامك يعني إنسان يريد أن يذهب إلى مكان معين وهذا الأمر سهل لا تسأل عنه لكن يعني إن كان الأمر شديد فتقول له يا فلان الطريق صعبة خذ معك ماء وخذ معك زاد وخذ معك رجال لا تسافر لوحدك وإعرف الطريق فتحذره أشد حذر ولذلك لما كان العباس رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هذا قبل إستامه وأراد, وأراد الأنصار أن يبايعوه فقال أتعلمون على ماذا تبايعون الرجل أتعلمون على ماذا تبايعون الرجل فإذا الطريق يعني ليست سهلة والفتن عظيمة جدا ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من علامات الساعة ومن أشراط الساعة حتى يتأهبوا لهذه الفتن لهذه الفتن ولذلك يعني كثير من العلماء يعني يعني كتبوا وألفوا في هذا الموضوع ولكن يعني أخف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني توقيت الساعة يعني لم يذكر أنه يعني ستقوم الساعة بعد عشرين سنة أو ستقوم الساعة بعد مئتي سنة لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والعبرة في ذلك والحكمة في ذلك كما قالوا حتى يتأهب الإنسان حتى يتأهب الإنسان كما أخطى الله عز وجل الموت عن الناس حتى يتأهبوا لهذا اليوم لو إنسان يعني فينا علم بأنه سيموت في اليوم الفلاني سيموت في اليوم الفلاني يعني حقيقة لعله يفجر وينتظر في آخر أسبوع أو آخر خمسة أيام بعد ذلك يتوب إلى الله يتوب إلى الله جل وعلى وقد ورد في بعض الروايات أن اثنين من عباد أو من بني إسرائيل أحدهما كان فاجرا والاخر كان عابدا فهذا الفاجر يعني خاف من الله جل وعلا وذهب ليتوب لأنه لم يأمن الموت أن يأتيه في أي لحظة وذلك العابد قال يعني لماذا لا ألتحق بأخي وأفجر كما أفجر ثم بعد ذلك حينما يعني حسوا بدنوه أجل أتوب إلى الله جل وعلا فمات هذا على المعصية أو إرادة المعصية ومات هذا على ماذا؟ مات على إرادة التوبة فأحدهما دخل الجنة والآخر دخل النار فالله جل وعلا أخف يعني أخف يعني متى أو أخف أجر الإنسان حتى يتأهب الإنسان لهذا الموت ويكون دائما على استعداد يكون دائما على استعداد كذلك أخف أمر الساعة حتى يكون هؤلاء الناس دائما على استعداد لهذا اليوم العظيم. ومع ذلك بعض العلماء ألف في علامات الساعة وذكر حتى التاريخ ذكر تاريخ يعني الذي سيامو الذي ستقوم فيه الساعة ومن هؤلاء الذين ألفوا في علامات الساعة ومتى تكون الساعة الحافظ جلال الدين السيوطي في جزء له سماه الكشف وذكر يعني أنها تقوم على رأس الخمس بعد الألف أو أزيد يعني ألف وخمسمائة. على الرأس الألف وخمسمائة هذا كلام السيوطي وهذا الكلام يعني كما ذكر يعني بعض العلماء وردوا عليه قالوا هذا مردود لأن كل من تكلم بشيء من ذلك فهو ظن وحسبان لا يقوم عليه برهان لا يقوم عليه برهان وكل ما به العلماء أو من ألف في هذا الموضوع بعضهم ألف يعني أن الساعة ستقوم في سنة ألف عمر أمة محمد أحدهم ألف أنها ستقوم الساعة في عام 1913. 2013 وألف كتاب سماه عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبعضهم ألف أن زوال إسرائيل سيكون في عام 2017 وبعضهم ألف أن زوال إسرائيل سيكون في عام 2013 هذا كله من الكلام في الغيب والتخرص بالغيب وجله مبني على أحاديث غير صحيحة أو أحاديث صحيحة لكن دلالتها غير صريحة دلالتها غير صريحة وسيد الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم حينما يسئل عن الساعة قال المسؤول بأعلم من المسؤول لأعلم من السائل يكفينا ما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يأتي بعض الناس ويسلسل ويقول السنة الفولانية سيحصل كذا والسنة الفولانية سيحصل كذا والله يعني أنا في رأي هذا الرجل يعني قد تجاوزه حدوده وتجاوز وتكلم فيما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا التجاوز هناك بعض الناس يقطع ويجزم بالسنة الفلانية سيحصل كذا وبالسنة الفلانية سيحصل كذا فهذا الذي تكلم فيه أو معظم من تكلم في هذه المسائل هو أحد رجلين إما أنه اعتمد على أحاديث غير صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو إسرائيليات أو من كتب التوراة وكتب الإنجيل وبنى عليها هذه المسائل أو أحاديث صحيحة لكنها غير صريحة لكنها غير صريحة والعلماء يعني قسموا أشراط الساعة إلى ثلاث أقسام قسموا أشراط الساعة إلى كم قسم ثلاثة أقسام قالوا قسم ظهر وانقضى ظهر وانقض يعني السائل علامات حصلت وانتهى امرها قالوا القسم الثاني ظهر ولم ينقضي ظهر ولم ينقضي بل لا يزال في زيادة حتى يبلغ الغاية حتى يبلغ الغاية آه القسم آه الثالث قالوا هي الامارات القريبة الكبيرة التي تعقبها الساعة وانها تتتابع كنظام خرزات انقطع سلكها يعني العلامات الكبرى كالعقد العقد كما يقول العلماء مربوط بسلك لاقد مربوط بسلك او مربوط بخيط نحن نقول خيط وبعض الناس يقول سلك فهذا الخيط بمجرد انقطاع السبحة يعني كلكم يعني رأى السبحة حينما تنقطع او رأى بعض العقود اذا العقد انقطع الخيط الذي يمسك هذه الخرزات بمجرد انقطاع هذا الخيط تبدأ الخرزات تسقط خرزات ال وخرزة. فالعلامات الكبرى يا إخواننا حينما يعني تنقطع هذه السبحة أو تنقطع ينقطع هذا السلك أو هذا الخيط تبدأ الخرزات تسقط واحدة تل والأخرى إذن علامات ثلاث علامات علامات انقضت وعلامات وهي الآن تقع ولا زالت تقع العلامات الثالثة هي العلامات البعيدة الكبرى لكنها حينما تحصل تبدأ متوالية علامات وعلامة كلها تتتابع كنظام يعني أو كسلك قطع وبدأت هذه الخرزات تنقطع العلامات الأولى التي ظهرت وانقضت هي يعني كثيرة منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته وفتح بيت المقدس فتح بيت المقدس هذه من العلامات التي حصلت أيضا من هذه العلامات قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفارة رضي الله عنه كما قال حذيفة أول الفتن قتل عثمان أول الفتن قتل عثمان رضي الله عنه ومن هذه الفتن أيضا وقعت الجمل وقعت الجمل ومن هذه الفتن التي وقعت من علامات الساعة وقعت صفين فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة أيضا من هذه الفتن التي وقعت, وقعت النهروان بين المسلمين وبين الخوارج فقد أخرج ابن جرير مخنف ابن سريم قال أتينا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقلت يا أبا أيوب قاتلت المشركين بسيفك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئت تقاتل المسلمين يعني يستنكر على من على أبو أيوب يقول له يعني قاتلت المشركين بسيفك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئت تقاتل المسلمين فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بقتال ثلاثة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بقتال ثلاثة الناكثين والقاصطين والمارقين فقد قاتلت الناكثين والقاصطين وأنا مقاتل إن شاء الله المارقين وفي رواية عنه عاهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقاتل مع علي الناكثين فقد قاتلناهم يعني في وقعة الجمل يعني في وقعة الجمل وذلك لأن طلحة والزبير رضي الله عنهما نكثى بيعة علي رضي الله عنه وعهد إلينا أن نقاتل معه القاصطين يعني الظالمين وأراد بهم أصحاب معاوية لأنهم ظلموا عليا ونازعوه أمرا هو حق الناس به عند كل منصف والقاصطون هم العادلون عن الحق إلى الباطل قالوا عهد إلينا أن نقاتل معه المارقين وأراد بهم الخوارج فإنهم مرقوا من الدين و الخوارج يعني كما ذكرنا لكم حينما تكلمنا عن الفرق فيهم أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يخرجنا من ضيض هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم مع صيامهم قتلوهم فإن في قتلهم أجرا أيضا من هذه العلامات من علامات الساعة التي ح التي يعني حصلت وانقضت نزول أمير المؤمنين وخاتمة الخلفاء الراشدين صبّت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الإمام يعني أبو محمد الحسن بن علي وأخ الحسين رضي الله عنهما أجمعين يعني كما قال صلى الله عليه وسلم النبّي هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فهذا الحديث أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من علامات الساعة ملك بني أمية من علامات الساعة ملك بني أمية وما جرى على أهل البيت في أيامهم من الأذية كقتل الحسين بعدما يعني ثم الحسن وواقعت الحرة وما جرى فيه من المحن وكذلك قتل ابن الزبير ورمي الكعبة بالمنجنيق وما جرى من الفتن التي لا يليق ولا يحسن يعني أن تحصل لكن هذه الفتن حصلت وكلها أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ملك بني أمية وما جرى في أيامه من المحن والابتلاءات العظيمة كذلك من هذه الأمور التي قاله العلم أنها حصلت النار التي خرجت من الحجاز فأضاءت لها عناق الإبل ببصرة كذلك من هذه الفتن يعني كما يقول بعض أهل العلم يعني ظهور الرفض واستبداد الرافض بالملك وإظهار الطعن واللعن على السلف الصالح من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وبالطبع الأحاديث أخوانا بعض العلماء يعني يصحفها وبعضهم يعني يضعفها وأنا بالنسبة لي يعني منهجي في هذا الموضوع أنني دائما يعني أقدم تصحيح الأمة الأوائل على تصحيح اللاحقين في هذا الزمان فوالله لو كان الإمام يعني الذهب موجود فوالله لا يقدم عليه أحد من أهل الحديث في هذا الزمان بعض الناس سمعناهم يقولون فلان أعلم من البخاري بعلم الرجال وفلان أعلم من الإمام مسلم بعلم الرجال والله حقيقة لا يسامون لا يسوون شيئا أمام البخاري ولا إما ولا أمام الإمام مسلم ولا أمام الإمام الذهبي لا يساوون شيئا لو كان الإمام الذهبي موجود في هذا الزمان لا يساوى فيه أحد من أهل الحديث الموجودين لكن سبحان الله بعض الناس يقول أنا أقدم تخريج الشيخ الفلاني على تخريج الإمام البخاري أو تخريج الإمام مسلم أو تخريج الإمام الذهبي حقيقة يعني هذا الذي يتكلم بهذا الشيء لا يعرف للأئمة قدرهم ولا يقدر علمهم يعني كما ذكر أهل العلم على الإمام الذهبي وذكرناه لكم يعني في السابق امام الذهبي عليه رحمة الله يعني قالوا عنه لو وقف على رتوه ووقف الناس كلهم يعني من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى وقته لقال له أنت فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان, ابن فلان وعملت كذا وعملت كذا لا يسوه هؤلاء يعني حقيقة لا يستوي هؤلاء الناس مع أولئك الناس يعني لا في الورع ولا في الديانة ولا في العلم ولا في الفقه ولا في الفقه المسألة ليست مسألة أن تعرف أنه فلان ضعيف أو فلان ضعيف فقط لكن أن تعرف متى يصح أخذ الحديث منه ومتى لا يصح أخذ الحديث منه فهؤلاء يعني علماء فحول من علماء العلال الكبار أهل التقوى وأهل الورع وأهل التقوى وأهل الورع لكن يعني في هذا الزمان وجدنا ناس يعني يتجرؤون ويضعفون أحاديث كثيرة في صحيح البخاري وأحاديث في صحيح مسلم فاالأعم هؤلاء الناس يعني, يعني حقيقة يعني حينما يصححون أحاديث نحن نرتاح إلى تصحيحهم أكثر من تصحيح هؤلاء الناس وكما ذكر الإمام آه الإمام الشوكان عليه رحمة الله في كتابه بداية الطلب ونهاية الأرب كيف تصبح عالم من علماء الإسلام حينما تكلم عن قضية التقليد المذهبي ونahu لا يعني لا ينبغي الطالب العلم أن يقلد فقال فإن قلت عن هذا التقليد في في في الفقه فهل يجوز التقليد في التوثيق أو في في قضية التصحيح والضعيف فقال إن قضية التقليد في قضية التصحيح الأحاديث وتضعيفها ليس تقليدا وإنما هو ثقة يعني ثقتك في هذا الإمام أنه عالم بالرجال هذه تكفي وليست تقليدا وليست إعارة العقل يعني بإنسان مثلا أعطيته نصا في الحديث ففهم منه كذا وكذا فالآن الآن يعني أنت تعرض هذا الكلام أيضا وقد تفهمه وقد لا تفهمه فالآن إما أن يكون إما أن تكون مقلد إذا كنت لا تفهم وإما أن تكون ممن يفهمون فلا يجوز لك التقليد لكن الخبر الخبر ليس فيه تقليد الخبر فيه فيه ثقة يعني إنسان جاءك فأخبرك أن فعل الفعل الفلاني أنت لا تعتبر مقلد لهذا الرجل وإنما تأخذ بكلامه لأنك تثق به لأنك تثق به لأنه شهد وغبت, شهد وغبت وكذلك هؤلاء الناس شهدوا على هؤلاء الرجال وغبنا نحن عنهم فالإمام الشوكان يقول إن هذا ليس تقليدا إن هذا ليس تقليدا وإنما هو ثقة وثقة بأخبار هؤلاء الرجال أنهم يعني نقلوا الأخبار الصحيحة الأخبار الصحيحة من ذلك ما يعني في قضايا الرفض ما تكلم ما أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى والطبران عبد العباس رضي الله عنهما مرفوعا قال يكون في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة قوم يسمون الراف الرافضة يرفضون الإسلام فإذا رأيتم قتروهم فإنهم مشركون وفي لفظ لفظ الإمام الطبراني بإسناد حسن عنه قال كنت عند النبي صلى الله عنه بإسناد حسن عنه يعني ابن عباس كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون من أمة قوم ينتحلون حب أهل البيت لهم نبز يسمون الرافضة فاقتلوهم فإنهم مشركون فاقتلوهم فإنهم مشركون ومن هذه الأمور خروج كذابين دجالين كل منهم يدعي أنه نبي يخرج دجاجلة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأظن الرواية أن يخرج يعني بين يدي الساعة تقريبا ثلاثين دجال يخرج ثلاثين دجال كلهم يدعي أنه نبي أيضا من عنامات الساعة زوال ملك العرب زوال ملك العرب ومن هذه أيضا العلامات التي مضت وانقضت كثرة المال كثرة المال وأظنها يعني لا زالت موجودة يعني كثرة المال لا زالت موجودة أيضا كثرة الزلازل والمسخ والقذف كثرة الزلازل والمسخ والقذف وغيره مما أخبر عنه نبي صلى الله عليه وسلم مما ظهر ومضى وانقضى ولا زال أيضا لا زال موجودا حقيقة القسم الثاني يسميها العلماء الأمارات المتوسطة الأمارات المتوسطة وهي التي ظهرت ولم تنقضي بل تزيد وتتكاثر يعني لازالت موجودة أو وجدت ولا زالت تتكاثر منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع يكون أسعد الناس في الدنيا لكع ابن لكع وهذا الحديث يعني رواه الإمام أحمد والترمذ والضياء المقدس من حديث حديثة رضي الله عنه اللكع يا أخواني يعني العبد الأحمق اللئيم هذا يكون أسعد الناس اللئيم ابن اللئيم الأحمق ابن الأحمق فالمعنى كما قالها العلم لا تقوم الساعة حتى يكون الليام والحمق هم رؤوس الناس هؤلاء هم الحمق ويكونون أسعد الناس ولذلك تجد معهم الأموال وتجد معهم النساء ويعني كما يقال يعني بعضهم, بعضهم والله يا إخوان لا يساوي قشرة بصل قشرة البصل لا يساويها تافه ابن تافه يتكلم في أمر العامة أيضا من العلامات علامات الساعة التي لا زالت موجودة قوله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على جمر من يستطيع منا أن يقبض على الجمر الجمر يا إخوان يعني في هذا الزمان حقيقة يعني الذي يستطيع أن يقبض على الجمر هو الذي يستطيع أن يقبض على دينه حقيقة له أجر عظيم الذي يستطيع أن يقبض على الجمر يستطيع أن يقبض على دينه حقيقة فهذا الزمان القبض على الجمر لعله يكون أهوا وأسهل من القبض على الدين كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد وكلكم يرى المساجد ينفق عليها عشرات بل مئات الألوف في الزخارف الحي الفلاني آه وضعوا آه الرخام الفلاني ووضعوا يعني الآن بعض المساجد لعلها يعني تسوى يعني من الداخل بالرخام الغالي جدا وبالديكورات والفسيفساء ولعلنا نرى يعني في الأردن وبلاد المغرب أيضا المغاربة يعني حدث ولا حرج في قضية المساجد يعني مساجد قصورهم يعني مثل مثل السندبات يعني تجد يعني القصور التي تراها في الأحلام تجد المساجد أصبحت مكان للسياحة مكان السياحة بل بعضها والعياده بلا صارت يعني مرتعا ومدخلا للعاهرات وللمشركات فتأتي فتدخل المسجد وتضع على رأسها شيء من القماش وتدخل ويكون المسلمين يتباهون بهذه المساجد لأن المساجد أصبحت نوع من التراث أصبحت نوع من التراث ومن الآثار تماما كالآثار الموجودة للرومان والبيزنطيين كذلك المساجد أصبحت هكذا أصبحت هكذا أيضا من علامات الساعة يعني ما, ما قاله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقه في رواية فساق قراء فساق أيضا من علامات الساعة انتفاخ الأهلة انتفاخ الأهلة من أشراط الساعة ما ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفاخ الأهل يعني الأهلة تصبح يعني أيضا يعني من هذه العلامات ما رواه أبو نعيم في الحليل عن أنس رضي الله عنه مرفوعا ونقرأ هذا الحديث ولم أبحث يعني في صحته لكن البعض الأئمة يعني يصحح هذا الحديث ولعل أكثر قد حصل علَّا وقد حصل ويحصل قال مرفوع من اقتراب الساعة 72 وسبعون خصلة إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة وأضاعوا الأمانة وأكل الربا واستحلوا الكذب واستخفوا بالدماء واستعلوا البناء وباعوا الدين بالدنيا وتقطعت الأرحام ويكون الحلم ضعفا والكذب صدقا والحرير لباسا وظهر الجور وكثر الطلاق وموت الفجأة وأتمن الخائن وخون الأمين وصدق الكذاب وكذب الصادق وكثر القذف وكان المطر قيضا والولد قيضا وفاض اللئام فيضا وغاض الكرام قيضا وكان الأمراء والوزراء والأمناء خونة والعرفاء ظلم والقراء فسق إذا لبسوا مسوك الضأن قلوبهم أنثى من الجيف بالطبع هذا الكلام يا إخوان يعني لم أبحث يعني في الصحة هذا الحديث لكن يعني كل يعني, يعني الذي ورد يعني في هذه الحديث يعني أكثرها يعني موجود لكن قد يصح في بعض الأحاديث المتفرقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا منها ما رواه الإمام أحمد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن سليمان موقوفا من حسن من سفيان وابن عسات مرفوعا إذا ظهر القول وحزن العمل وتلفة أو تلفة الألسن والألسن واختلفت القلوب وقطع كل ذي رحم الرحم فعند ذلك لعن لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم أيضا منها ما صح في صحيح البخاري وغيره محدث رضي الله عنه قال ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشرات الساعة أن يرفع العلم يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا يعني يرفع العلم ويكثر الجهل بالطبع بعض الناس قد يقول العلم الآن كثير هناك دكاترة وهنالك علماء جولوجيا علماء ذرة والله يا أخواني عن الإنسان يعني ليس هذا العلم الذي قصدناه العلم مقصود علم ماذا علم الآخرة في الهند تجد عالم ذرة وفي النهاية يأتي ويسجد لفأر أو يسجد لصرصور والله ما أدري هذا العقل الذي يعني يكون عالم ذرة أو عالم في الزرية وبعد ذلك يسجد لصرصور أو ينتظر كما حدثنا بعضهم البقرة حتى تبول ثم يأتي ويأخذ غصن من ورق الشجر فيضعه في الدلو الذي بالت فيه البقرة يعني حدث أحدهم ماذا الشيء حصل في الإمارات في إمارة دبي حينما كنا في الإمارات حدثنا أحدهم يعني صديق والدي وكان يعني أتوا يعني السفارة الهندية واحتفلوا وكان معهم بعض الناس قال أدخل البقرة إلى الفندق وكلهم بالطبع دارسين من الدكتوراه ودراسات عليا وانتظروا يعني السيدة البقرة حتى جاءت فبارت فوضعوا الدلو تحتها فعبوا الدلو بول ثم يعني بالترتيب يعني أخذوا يغمسون بعض أوراق الأشجار ويأكلون هذا الورق يتبركون بهذه البقرة فالقضية الها يعني لا أدري يعني إنسان يكون معه درجة دكتوراه وبعد ذلك يعني يسجد للبقرة أو يسجد لصرصور أو يسجد لفأر أو يأكل ويشرب بول البقرة حقيقة هذا إنسان سيكون إنسان يعني اتافه أقل من اتافه بل الصرصور خير منه لأنه يعني هو عظم الصرصور وجعل الصرصور خيرا من فمن أشرات الساعة يرفع العلم, يعني العلم الشرعي ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد أيضا في الصحيح من حديث أبي هرير رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه عربي قال متى الساعة متى ساعة مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث وقال بعض القوم سمع ما قال فكرها ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه وقال أين السائل عن الساعة أين السائل عن الساعة فقال ها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إذا ضيّعت الأمانة فانتظر ساعة قال كيف إضاعةها قال إذا وُسِد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة إذا وصل الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيها اختلاف اهدنا لمختلف في من الحق بالنك إنك هذه من شاول صلاة مستقيم وجزاك الله طيرا على حسنك في